ما ندري هذا اللي شعب ادر الصيام لو هذا وجه المجتبى شبل الكرام ما ندري هذا اللي شعب ادر الصيام لو هذا وجه المجتبى شبل الكرام بالود اجانا يزغ مسمنا بالود اجانا يزغ مسمنا يا شعب لو هذا وجه المجتبى شمن ترا مالك هذا اللي شعب بدر وجه المستفى شمن ترا مالك هذا الله بالوديجانا اي سمعني ما ندري ما ندري هذا <أيه> <أيه يشعب في الصيارة> <أيه> شهر الله هذا بالفرح هل وبعز بشره وابتسمت السماء من بسمة الزغره ريحانة الهدى الحسن لاح وسط بدره وتعطرت جنة عدن والدنيا من عطره ريحانة الهدى الحسن لاح وسط بدره وتعطرت من عطره بدر الحسن من العرش للدنيا لا دعيل فرح ندى نحي على الفلاح زهانه يزمسمانه نور زهانه يزمسمانه ما الله بدرين هل الليل زين والناس محتاره واحد يشع وسط السما واحد وصدارا بدرين هل الليل زين والناس محتاره واحد يشع وسط السما واحد وصدارا لو تسالون على الاصل راح اكشف اسراره كل بدون من الحسن تستلم من هذا الضياء ابن الضياء ابن الضياء انت اشرا انوار على وجه السماء حب احتواني يزم سمانا حب احتواني يزم سمانا ما ندريها هذا وجه المجتبى ما ندري ما ندري ايك النجمة من نور الحسن تزغيب ليالي كرام علي الغ من نوره من طه قالوا له الدنيا شمس هي تبوي قلت الشمس لو الحسن ظلمن لاقيها لو ما ترك للدنيا من لو شعاع لا شت بالظلم ونظل احنا بضيع نريد لقانا يزمس منا نريد لقانا يزمس منا <تصفيق> مالك اللي شهد الصياح لو هذا مجد مصطفى شوف الكرامة اي wafaqin insha